قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسمح الله وما انا من المشركين و الله وبركاته الحمد لله وكفى و صلاه على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يا كنت معهم عارفين الكلمه دي اتقالت امتى يا جماعه لما الصحابه ربنا انعم عليهم بسبب دينهم وايمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى فالناس لما شافت ربنا ادهم ايه قالوا يا ليتني كنت معهم يا كنت معهم المشكله ايه المشكله ان الكلمه دي هتبقى على لسان كل الناس يوم القيامه كل الناس لما هتشوف ثواب الصحابه كل الناس لما هتشوف ثواب العباد هيقولوا يا ريتنا كنا يا كنت معهم لما ن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 لما تشوف ثواب الدعاه يوم القيامه هتبكي دم لما تشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامه هيتقهر قلب كل واحد ما خدش الفردوس الاعلى لما يشوف اللي هيروحوا الفردوس الاعلى يوم القيامه مش عايزين نقول الكلمه يا جماعه مش عايزين يجي اللحظه اللي فيها يا ريتني مش عايزين نيجي اللحظه اللي نقول فيها يا ليتان الكلمه دي مش عايزين نقولها يوم القيامه كل الناس هيبقوا اتنين واحد هيقول يا ريتني وواحد هيقول الحمد لله ان احنا مش عايزين نبقى يا جماعه كل ما بيحط راس في صفقة كل ما بيخاف عليها اكتر عمرك ده صفقه اللي انت حاطط فيها كل راس مالك الدنيا دي صفقة اللي انت حاطط فيها كل ما تملك لو راحت كل ما تملك راحت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 تمام كل حاجة واحد رايح اجنس عربيات فصاحب الاجنس شافه بيبص على العربية او يعني فبيقول له لو عايزها اديها والله العظيم لو عايزها اديها لك له اه انا عايزها قال له فين فلوسها قال له معيش قال له تبقى مش عايزها لو كان كنت عايزها كنت جبت فلوسها كنت موتت نفسك عشان تلم فلوسها يا شباب يا شباب ده بيت في الدنيا يساوي كام طب فيلا في المعادي طب قصر في افخم حته في الدنيا يساوي كام طب قصر من قصور الجنه يساوي كام يا جماعه ملوش ثمن ازاي ده بنت, بنت, بنت يعني مقبوله متوسطه جماله تتجوزها شوفها كام في الجواز ملك الجمال العالم تدفع كام في الجواز منها طب ما بالك بقى بحوريه من حوريات الجنه يبقى الجواز يبقى الثمن ايه ثمن الجنه ايه يا جماعه انا جاي اقول لكم الليله ان كل حاجه ليها ثمن لازم تدفع الثمن لازم تدفع الثمن الصحابه ما خدوش غير بعد ما دفعوا عمرهم يا جماعه الالتزام والله العظيم الالتزام ما هو اشرب ساعتين بيتصلوا الالتزام عمر بتديه لربنا حياه بتديها ربنا وجهها بتوجه طموحك واهدافك وكل حياتك ليها الصحابه دفعوا عمرهم عشان ياخدوا الجنه دفع كل ما يملكه عشان ربنا يقول لهم لقد تاب الله دفعوا اغلى ما يملكون عشان ربنا يقول لهم مغفره يعني انت عايز تقول ايه انا عايز اقول انك لو عايز تبقى معاهم في الاخره لازم تعمل زي ما عملوا في الدنيا انا هكلم كلنا يا جماعه ثمن ثمن الجنه ايه ثمن المغفره ايه اه ان احنا في التراويح نرفع ايدنا ونقول اللهم اغفر لنا يا رب امين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 لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج مع الصحابه والمسلمين قطعوا المشركين خلاص انسحوا حصنهم باذن الموضوع منتهي والستات بتوع المشركين طلعوا يجروا يشتد سوقهم بيهربوا من على الجبل والمشركين بيهربوا وتسع رايات للشرك تسقط على الارض وتسقط 11 جثه مشرك نجس حواليها والمسلمين بينتصروا خلاص يا جماعه كل حاجه بتنتهي والمعركه بتتقفل ويجري المسلمين يلحقوا الغنائم يبصوا الرمام من على الجبل الغنيمه الغنيمه الدنيا ما الدنيا انزلوا جماعه الدنيا الغنيمة مش الوقتي الغنيمه لما ننزل قبرنا ونجاوب على اسئله القبر الثلاثه الغنيمة الغنيمة مش الوقتي الغنيمه لما ندخل الجنه الغنيمه الغنيمه ينزلهم وفي لحظات ينقلب الوضع كله وينقلب المشركين على المسلمين ويفر جيش المسلمين ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يلاقي نفسه لوحده لوحده في ارض المعركه ويستصرخ رسول الله في جيش المسلمين من يردهم عنا وله الجنه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 من غير ما يقتلها ضربها بالسيف على كتفها ضربه تحط لك فيها تدخل فيها قاعده سنه تتعالج منها قالوا لها بعدها ومن يطيقين ما تطيقين يا ام عمارة من اللي يطيق اللي انت استحملتيه قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وقف بجسمه بين النبي وبينهم وماسك الرايه ماسك الرايه ومصمم انه يمسك الرايه والايد الثانيه ايد فيها الرايه وايد فيها سيف عن رسول الله يقطعوا له لو انت ماسك في ايديك ماسك المحمول والمحمول ايدك اتقطعت تبص على المحمول ولا على ايدك هتبص على ايديك طبعا لا مصعب كان اللي ماسكه في ايديه اغلى من ايديه سب ايديه تقع ومسك الرايه الرايه ما تقعش الرايه ما تقعش وما يفقد ابدا يقطعوا له ايده تقع انما الرايه ما تقعش لغايه ما يقتلوه يحط الرايه ما بين رقبته وما بين صدره ويفضل ماسكها عشان يسقط مصعب والرايه ما تسقطش والنبي ما يتكشفش عليه صلوات وسلام سعد بن الربيع الانصاري قعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما لا عذره لكم عند الله انغوصوا إلى رسول الله وفيقكم عين تطرف رسول الله ما حدش يمسوا ما حدش يشتمه محدش يعتدي عليه عليه الصلاه والسلام انا سبن النطر واقف لقى الصحابه بيهربوا قالوا انتوا طروف فين واه اللي ريح الجنه ده انا والله العظيم